ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم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 إِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ مَا قَطَعْتُمْ مِن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ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 وَمَن يُقَشُّعُ نَفْسَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ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 بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمسل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم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 هو الله الذي لا إله إلا هو عارم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو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 يسبح له مَا في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم